فسوف يعلمون حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم لولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب نليم ربنا نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أني لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عايدون يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رسول كريم أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ اني لكم رسول امين <نميل> وان لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين واني عدت بربي وربكم ان ترجمون وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون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 كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم خدين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 ايات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولي وما نحن بمنشرين فاتوا بابائنا ان كنتم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 كذلك وزوجناهم بحود عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تلوله ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فَإِنَّمَا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إِنَّهُمْ مرتقبون حيمين